فمَا أأَخْرجَكَ رَبّكَ منِ بَييتِكَ بِالحّ وَإَِّ فَيقَ منِن المُؤمنِنينَ لَكارون يجدونكَ فيِي الحقّ بعد مَا تَبَينَكَ أنما يُساقُونَ إلى المَوْوتِ وَهُمْ ينظررون وَإذ يَعيدكُم الله إحْدَ الطَّاءِ فَتَنِ أنها لكمْ وَتَودّونَ أن غَيرزَاتِ يوكَت تتكون لكم.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 وَماَا جَعللَهُ اللهَّهُ إِلَّا بُشْرَ وَلِتَقُمَ إَِّ بِه قُلوبُكُمْ وَمَن النَّصرُ إِلَّا مِنْ عِدَِّ إِ اللهَّه الله عزيِيزٌ حَكِيم إذ يُغَشّكُمّ عَسَمَلََةَ مِنْهُ وَيُونَززِلُ عَلَيكُمْ وَيُنَزّلُ عَلَيكُمْ مِن السَّمائِمَا أَل يُقَهِرَكُم بهِم لقَهرَكُمْ بِ وَيُذْهِبَ عَْكُم رِجِزَ الشَّيقان وَلَضِقَ عَ قُلُ بِكمْ وَلَرِّْقَعَ قُلُ بِكمْ وَيُثَبّتَ بههِ الأقدام إذ يوتي رَبكَ إلىى الملائكَةِ أَ مَاكمُمْ فَثَبّ الذيينَ آمنوا سَأُلْقفِي قُلُوا بِالَّذِين كَفرَُ الرحْبَ فَضِْبُ فَوْقَ الأعَاق فَقربوا فَوْقَ الْعْناقِ وَقْرِبُوا مِنهُ كُل بَنان ذَلِكَ بأَهُم شَ قُ اللهَّه وَرَسُله وَمَ شَاقطِ اللهَّه وَرَسُولهُ فَإِنَّ اللهَّ شَديديدُ الْ العِقاب ذَانِكُم فَذُوقُهُ وَأَن للِكافِرينَ عَذااب يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا إلى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله وما جهنم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 ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِنْ تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه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 فَآوكُمْ وَعيدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَزَقَكُمْ مِنَ الطيباتاتِلَ عََّكُم تَشْكرُون يا أيُّهَاَّينَ آممَنوا لا تَخُون اللهَّه وَرَسُ وَتَخُون أَمَ نَاتِكُم وَأَْنتُم تَعْلَون وَلَمُونأََّ مَا أَمْوالُكُم وَأَولادُكُمْ فِتْنَّه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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجر الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فَذوقُ الععَذابَ بِمَا كُ تُم تَكفرون إِ الذيذينَ كَفَيون فِ قُونَ أَمْولَهُم لَصُدّ عَ سَبيلله فسَيُمفِ قُونهاَا ثُ تَك عَيهِم حصرَةً ثَُّ يُغْلَبون والَّذينَ كَفرَرون إ ليَمِيزَ اللهُ الخبيثَ من الطيبِ ويجعلَ الخبيثَ بعضَهُ على بعضٍ فيركمهُ جميعًا فيركمهُ جميعًا فيجعلهُ في جهنمٍ أولئكهم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتموا يغفر لهم ما قد سلف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 نَعممَّ الْ المَوولَا وَنِعمًا النَّصِي وَلَمواأَمَا غنِمتُم مِ شيءَيئٍ فَأََّ لِلههِ خُمسَهُ وَلِغْوَسُولِ وَلِذٍ قُرْبَ وَلَِسُولِ وَلِذٍ قُرْربَ وَالْيَتَامَا وَْمَسكين وَبِنِ السَّبِيل إن كُنتُم آمَتُم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 وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاعل لكم فلما ترات الفئتانكف على عقبيه وقال إني وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ لَهُمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لا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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِنَ الْأَسْرَى إِنَّ يعلم اللَّهَ يَعْلَمُ فِي قُلُوبِكُمْ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُم وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 والَّذينَ آوَو وَنَصر لِكَ بَعْضُهُمْ أَْلاءُ بَع وََّذينَ آمَنُوا وَلَمْ يهاجِهُم مَالَكُم مِئ وَل يَتِهِم م شَيْئ حتىَت يهاجِرُوا وَإِناسْتَ صَرُوكُم فيِي الدّين فَعَلَيكُ نَّصْرُ إِللاا على قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِثَاقُ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 Inna Allah bikull shay'in aleem.